يقول رحمه الله فصل تقتل الجماعة بالواحد بعد أن ديننا نمى رحمه الله أنواع القتل ومتى يحكم بقتل العمد ومتى يحكم بقتل الخطأ ومتى يحكم بالوسيط بينهما وهو قتل سبه العمد شرع في مسائل القتل بالاشتراك وهذه المسألة وهي قتل الجماعة للواحد تكون غدرا وفتكا ومجاهدا ومغالبا فإذا اشتركت الجماعة في قتل الواحد فالأصل أنهم إذا اشتبعوا وفعلوا به فعلا لو انفرد كل واحد منهم بفعله قتل فكلهم قاتل وبدلان على ذلك هذه الصورة عندما يقول بقتل الجماعة الواحد لا يختلفون فيها فنبدأ بالمجمع عليه عندما يقول بقتل الجماعة الواحد فإذا قتل الجماعة الواحد عند العلماء الجماعة إثنان فأكثر وإن الأصل أن الجماعة ثلاثة لكن هنا مرادهم أن يشترك اثنان فأثر فاتفق اثنان على شخص أن يقتله فجاء أحدهم وبقر بطنه وجاء الآخر وطعنه في قلبه كل الفعلين وقع في زمان واحد او ضربتان قافلتان وقعت في زمان واحد وقعت في زمان واحد كل الزعلين مذهب وكل منه ما قاتل جمهور العلماء من السلف والخلف رحمة الله عليهم على أنه يقتل هذان الشخصان بالواحد وهذا هو مذهب عمر بن خطار وعلي بن أبي طالد وعبد الله بن عباس والنزورة بن شعبة رضي الله عن الجميع أربع من الأصحاب من الله صلى هذا الحكم فقتلوا جماعة بواحد فأما عمر رضي الله عنه وأرضاه فارتفعت إليه قضية من اليمن أن جماعة تمالأوا على رجل وقتلوه عيلة استدرجوه حتى قتلوه وهذا ما يسمى قتل الغيلة الغيلة أن يخدع ويستدرج ويخرج من المدينة وقال له نريد في نزهة نريد في الغرب نريد أن نرى بسانك نريد أن نرى شيء نريد أن تذهب معنا في سفر فيستدرجونه حتى يخرج وثم بعد ذلك يغتالونه ويقتلونه هذا من قتل الغيلة فيؤخذ على غرة فسنية ثم يقتل وهذا من الأفضل ما يكون من أنواع القتل والغالب ما يقع في الأنفس الشربيرة تكون هناك الصابات يعني تقوم بمثل هذا فلا القتل عندهم قتل عمر الرجل عند هؤلاء كان من هذا النور يعني قتلهم كان وإذا الرجل كان غيلة استدرجوا حتى قتلوه فقال عمر رضي الله عنه والله لو تمالأ عليه أهل صمعاء لقتلتهم به فقتلهم رضي الله عنه وارضاق من كان سبعة وقيل تسعة أشخاص كانوا متنالئين عليه حتى قتلوه وأما علي رضي الله عنه فقتل أربعة بواحد وأيضا له قصة ثانية في قصة الخباب من أرث رضي الله عنه وارضاه ما كان عاملا له على النهروان وقتله أهل النهروان ففتبى إليهم أن اجفعوا إلي من قتله فأخذتهم العزة فقالوا كل ما قتله قال إذا انسلموا أنفسكم أقتلكم جميعا به وإلا آذنتكم بحق فانتنعوا فقتل فيهم قتلا ذريعا ركبهم وقتلهم وكذلك أيضا عبدالله بن عباس قضى بهذه والمغير بن شعبة رحمه الله الصحابي الجليل قتل في إبان ولايتي وإمارته فما أن يرى العمر رضي الله عنه وارضاه على الكوفة آآ قتل آآ ثلاثة بواحد قيل أربعة بواحد فهؤلاء أرضى من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهن سنان مأمور باتباع الشلمة هنا والعمل بها وهم الخليفتان الراشدان عمر بن خطار وعليه من عبدالطالب رضي الله عن جنيه وارضاهم ووقعت هذه الحوادث وهذا الحكم من هذين الخليفتين الراشدين أمام الناس وعن هذه الناس وما تتوفر الدواعي لنقله ولم ينفر أحد من الصحابة رضو الله عليم من ينقل إلينا إنكار أحد من الصحابة على هذين الصحابيين ومن هنا قال بعض العلماء إنه حكم متفق عليه بين الصحابة وهذا يميل إليه الإمام إذن القيم رحمه الله ويقرره غير واحد من علماء أن هذا الحكم صدر من عمر بن خطاب رضو الله عليه وكانت المدينة مليئة لثقاء الصحابة وإمة الصحابة لأن عمر رضي الله عنه كان يمنع فقهاء الصحابة من الخروج للجهاد لأنه كان يحتاجهم للشتاوى ومن هنا قال إن المدينة كانت عامرة بأهل الفتوى والعلم من رسول الله عليه وسلم ولم يرد أخدم هذا الحكم وهذا القضاء كذلك أيضا قال بهذا القول سعيد بن المسيب وأبو السلمة بن عبد الرحمن المعوف التابع المشهور وكذلك الحسن الضفري وهو مذهب جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنادلة المشهور على انه تقتل الجماعة بالواحد اتفقوا على ما ذكرنا اذا كان كل واحد منهم من فرد فعله قتل انهم يقتلون به الذين قالوا بقتل الجماعة بالواحد اتفقوا على الصورة التي ذكرناها لكنهم انفصلوا واختلفوا في بقية الصور هناك قول ثاني أنه لا تقتل الجماعة بالواحد وهو رواية عن لماني أحمد رحمة الله عليه وقول ابن المنذر وطائفة من متأخرية سلف رحمة الله عن الجميع حتى قال بعض العلماء أن هذا القول أشرق وهو القول بالقفل وحكي هذا القول عن عبدالله بن الزبير وعن معاذ بن جبل ولكن لم يوثق ولم يحرر بالرواية الصحيحة ولذلك حكاية الخلاف عن الصحابة لا تقدح في الإجناع ما لم تكن موثقة لأنه إذا حكي هناك قول للصحابة حكاية وقول للصحابة رواية وهنا جاء انضبع الحكاية ولم أطلع على رواية صحيحة من هذين الصحابيين أنهما قال لا تقتل جماعة بالواحد كذلك أيضا قال به محمد المسيرين من التابعين وهنا قول ثالث قالوا إذا قتل قتلت الجماعة واحدا يقتل واحد بالمقتول ثم يؤمر البقية بدفع ما بقي على حسب حصوص من الدين فمثلا لو اشترك ثلاثة في قتل واحد قتل واحد منهم ثم الاثنان الباقيان يدفع كل واحد منهما ثلثة دية ولو اشترك في القتل نقتل واحدا ويدفع التسعة تسعة عشر الديا على ذلك هذا قول ضعيف أن الدليل على أن الجماعة تقتل بالواحد قولوا تعالى ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب دعلكم تتكون ووجه الدلالة من هذه الآية الكريمة إن الله أمرنا أن نقتص من القاتل وكل واحد من هؤلاء العشر او الخمسة أو الثلاثة أو الإثنان كل واحد منهم قاتل لأنه لمن فرد فعله هو قتل وقد فعل الفعل القاتل فهو قاتل وأجيقة النفس هذه الأفعال القاتلة فهو قاتل وكذلك أيضا هموم الأدلة التي دلت على أن من قتل له مقتول أن له الحق في الأخذ ممن قتل هو القصاص كقوله تعالى من قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه السلطان فجعل الله وليه السلطان أن يقتل من قتله وكل واحد من هؤلاء قاتل والذين قالوا أيضا الدليل الثالث عندنا هذا الأشر الصحيش عن عمر الخطاب قد ذكروا ممان بخاري تعليقا ووصله غيره والسمد صحيح عن هؤلاء الصحابة رضا الله عليهم أن من قتلوا الجناعة للواحد وسنة الخلفاء راشدين مأمر باتباعها الدليل الرابع أننا لو قلنا إن الجماعة لا تقتل بالواحد لم فتح باب الشر والفساد والبلاء فكل شخص يريد أن يقتل يعلم أنه لو قتل سيقتل فيطلب من شخص آخر أن يحينه على القتل وحين تسلم العصادات من القتل ويسلم أهل البغي من القتل ويذهب المقصود الشرعي من استثلاب الأمن وحفظ أنفس الناس فما على أهل الفساد إلا أن يجتمعوا ويتواطع بعضهم مع بعض يقول فلان أنا أريد أن أقفل فتشاركني حتى تقفل أنت أيضا فلانا وأشارك وحين إذن تذهب في من شرعية القصاص ويستغفل أهم الشر في دماء النسيين وقد قال الله عز وجل وكتبنا عليه فيها أن النفس بالنفس فقوله النفس جنس فإذن النفس المقتولة بالنفس القاتلة جنسا سواء اتحدث أو تعددث والذين قالوا إنه لا يقتل قالوا الله تعالى أمر بالمساواة في القصاص فقال وكتبنا عني فيها أن النفس بالنفس وأجيد بأن الآية المراد بها جنس النفس تغد النظر عن العدد وأيضا نقول إن كل نفس من هذه الأنفس متهمة بالقتل على وجه لا شك كثير ولا مريع لأن الفعل الذي فعلت في قتل هو موجب للزهوق فحينئذ يجب القصاص منها والذين يقولون إن النفس التي قتلت واحدة والذين والذي يقتص منهم أكثر قال إن الله تعالى يقول فقد دعنا لوليه السلطان فلا يصر في القتل قال حينئذ أصرحنا لأننا قتلنا عشرة بواحد وقتلنا ثلاثة بواحد وهذا ضعيف لأننا نشعبهم هل الذين قتلناهم قتلت او براء لم يقتلوا ولم يفعلوا القتل فإن قالوا براء فإذا الواقع يخالفهم وإن قالوا قتله فإن الله ما رأى من قتل فنقول قوله فلا يسرف أي لا يقتل من لم يقفل أما من قتل من قتل فإنه لن يسرف ألا ترى أن الإنسان توضيح ذلك أن الإنسان إذا أحضر حقه لن يسرف فإذا زاد عن حقه فقد أشرف وأشاء وظلام فهذا الذي قتل الاثنين بالواحد قتل من قتل وليه واذا كان قد قتل من قتل وليه لن يسلف لانه قتل بحجود حقه وحقه ان الاثنين قد قتل وان الثلاثة تشترك في القتل ثانيا نقول لهم هؤلاء العشرة او هؤلاء الثلاثة او كل منهم فعل فعلا قاتلا فاذا لم نقتل ماذا نحق إذا لم نقتلهم جميعا حصل الفساد والشر كما بينا يشترك أهل الفساد يقتلون المسلمين وإن قلتم نقتل واحدا نسألكم هذا الواحد قاتل أو غير قاتل إن قلتم نقتل واحد الظاهرية قلتم نقتل واحد نطرف البقية نسألكم لماذا قتلتم هذا الواحد إما أن تثبتوا أنه قاتل في التي فيه وجودة في أخيه لأننا نعرف أن كل فعل فعل موجداً للإساق هل الذي جعل هذا يقتل وهذا لا يقتل ثانياً نقول لهم أنتم تقلوا يقتل واحد ثم البقية رفعوا ما بقي من الدية فجمعتم بين القصاص والدية والله جعل الدية عوماً عن القصاص وبناء على ذلك لا يصح أن تجمع بين الأصل ودبينا لأن الشريعة جعلت الأصل فإن لم يريده فدبيله وإذا جئت تقوم إنه يقتل واحد من البقية يدفعون تشعة أشار الدية فإنه في هذه الحالة خالف إما ان تقتلهم جميعا او تجد الدية عليهم جميعا هذا هو العدل الذي قامت عليه السماوات والأرض وعلى كل حال خذها قائدة أن خلاف الألماء وأطوال الألماء ما تعددت من فراء ولا اختلفت من هواء ولكنها حصل لكل منهم شبهة أو دليل والحق أقوى بلالة قد تجد فعلا من قول المخالف له وجه لكن الأوجه هو الأقوى وإن وجدت حسنا عند المرجوح فالأحسن عند الراجح لذلك إذا نظرت إلى هدي الصرف الصالح وأصول الشريعة الآمنة وعموم الأدلة التي أمرت بقتل من قتل أتمأنف النفس يرجاني مذهبي جمهور السلف رحمه الله بقي التفصيل في نسب قتل الجماعه للواحد هناك اشتراك بالفعل وهناك اشتراك بالفعل مع غير الفعل فمن كان قد فاذا كان قد اشترك في فعل فرين تفصيل وان اشترك بفعل ورأي بعضهم دبر عن نفيجه وضيّن الطريقة التي يتم لها غسياله وقتله وبعضهم نسّد وقام بالعمل هذا يحتاج إلى تفصيل عند بعض الغلماء أن الاشتراك بالرأي لا يوجد القصاص لأنه يصبح سببية ومباشرة سببية ومباشرة وبعض العلماء يقول إذا كان الذي خطط وقال الرأي عن طريق رأيه توصل إلى القتل أصبحت سبدية قوية في التأثير في السهور فيقفل معنى المثل ومن هنا احترج بعض العلماء خروجا من هذا الخياض أنه ما يرى مسل في الرأي فقال تقتل الجماعة بالواحد إذا كان فعل كل واحد منهما موجبا للزهور لو انفرد مثل هذا كان في الصورة المتفق عليها ومنهم من قال بوجوب القصاص على المدبر إذا كان الشخص الذي ينسب لا يستطيع أن يعرف الطريق الذي يأثر فيه بها ولا يعرف الوسيل التي يترسل بها إلى قتل هذا الشخص وجاءه هذا الشخص بيّا له الطريقة والوسيلة ومكن على وجه لولا لا هذا التمكين ما حصل الإزهاق قال إنه يكون شريكا له في القتل بسببية مؤثرة لأن السبدية مفضية للقتل بقوة من سبدية ضعيفة وقد بيّن أن السبدية تارثا يشترك المتشدد والمباشر وتارثا يقتل المتشدد دون المباشر تارثا العفس فهنا بعض العلماء يرى انه اذا كان الرأي والتخطير من الشخص قوية تأثير في ودل مثلا قال له اسعل كذا دخل القاتل على المقتول ولم يعرف كيف يقتل فقال له اسعل به وكذا ففعل فقتله في زماننا الآن توجد أجهية وآلات وأشياء يعني ما يعز كل أحد اشتخدامها وإجهاق الأنفس لها فتحتاج الجريمة إلى تنظيم وترتيب لا يمكن أن تقع بواحد ولا يمكن أن تغفل الأشهر والمشاركون مع المنسب بحال يعني عندما تنظر تجد الذين تسببوا وأعاني المنسب ودلوه بلالتهم السببيتهم قوية التأثير بحيث يصعب إرسالها او إسقاطها من القصار فنورد هذا الأمر أيضا إلى قد يكون أضبط للمسائل وله النظر فيما اشتركوا فيه لكن السؤال الآن إذا اشتركوا بالفعل إذا اشتركوا بالفعل إن نأخذ شخصين اثنين اتفقا على قتل شخص فجاء وفعل فعلا أزهق روحه فإن كان الفعل الذي أزهق الروح صدر منهما معا فقاتلان بلا أشكال ماذا لو الاثنين أمسك السلاح مع بعضهما وأطلقه فهما قاتلان لو الاثنين أمسك الصيف وبقر به بطن المقتول مع بعضهما قاتلان هذا الصورة ، الصورة ثانية انسرت كل منهما بفعل فاذا انفرد كل منهما بفعل فان أن يكون فعل كل منهما مذهقان ووان أن يكون شعل أحد من الماذق والآخر من الماذق فإن كان شعل كل منهما مذهقان فالصورة TH إما إن, أن يكون وقوع الفعل مع بعض الفعلان مع بعضهنا واحد منهم طعنه في بطنه والثاني طعنه في قلبه وحصل الطعن ثان مع بعضهما فالإزهاق بالطعنتين وكلهما قاتل وإما أن يتأخر أحدهما عن الآخر فإن تأخر أحدهما عن الآخر نبر فإن كان الأول قد فعل الفعل فاندمل جرفه أو بعث عن قتل أو برئ في النجاع الآخر وأزهق أو فعل الفعل القاتل فالقاتل الثاني دون الأول وإن كان الأول قد ضرب مقتنا وأصاب المقتل ثم جاء الثاني بعده وضرب مقتنا بعد المقتل الأول فالقاتل الأول دون الثاني لأن الإزهار يقع بالأول دون الثاني لكن يشترب في هذه الصورة الأخيرة أن يتأخر فعل الثاني تأخرا تقوى به يقوى به الإزهاق بالفعل الأول فإن لم يتأخر ولم يتراخى انتقل للمسألة الأولى التي ذكرها أن يشترك بإثنان بفعل موح وموجب للزهوق إذن إذا كان فعل كل منهما قاتلا إما أن يقع في وقت واحد فكلاهما قاتل وإما أن يختلفا فإن اختلف فتأخر أحدهما عن الآخر إنا أن يتأخر تأخرا مؤثرا وهو فيما إذا ضعف الأول طعنه الأول فددر جرفه إثنان يريد أن قتل شخص فجاء أحدهما وطعنه بسكين نقل المطعوب للمستشفى وعولج حتى نجى من الموت وغلب على الظن أنه نجى من الحالة الخطرة فدخل عليه الثاني وهو حتى والعلى شرير المرض وطعنه فقتله فالطافل الثاني بين الأول لأن ضربة الثاني تأخرت تأخرا متفاحشا وأثرا ما يشترط طول الزمان اشترط أن لا تكون الضربة الأولى تأتي على في هذه الحالة تكون الطعن الأولى جراح وموجد لضمانها بالدية يعني بقدرها وحصتها من الجراحات مدية الجراحات وضربة الثانية نوجد الاتخاص فالثاني قاتل والأول ضامن الأول يضمن الجرح الذي جرحه به ضربه الأول على دماغه ضربة مأمومة وهي التي تكشف خريطة الدماغ وأم الدماغ وضربه الثاني ثم عُلجت هذه الضربة كفيها فصديه والثاني ضربه بالسكين فقتله فالقاتل الثاني دون الاول الاول عليه ضمان ضربه الدماء بقدر حصتها من الديات والثاني يضمن النفس يجب القصاص حميه طيب هذا كله إذا كان اذا كان الفعل الذي فعلاه موجبا للذم طيب لو كان احد ما يزهق والثاني لا يزهق إذا كان احد ما يزهق والثاني لا يزهق نظرنا ان كانت الضربه الاولى من الأول هي القاتله المزهقه والضربه الثانيه لا تزهق نظرنا فالاولى هي القاتله مثلا شخص آآ آآ شخصان دخل احد من فقطان ضربه بسكين في بطنه حتى أنفذت مقاتله وغلب على الظلم انه نيت فجاء الثاني وجرحه او كسر عظمه فحينئذ إن كان هذا الضرب الثاني لا تسهق فإن من العلماء رحمه الله من حكم بكونها مضمونة وإن كانت من الجراح ففيها قروش الجراحات والقاتل هو الأول الذي عليه التفاص والثاني ظالم إلا أن بعض العلماء يقول إذا أوفدت مقاتله يعني ضربه وأصبح في عداد الموتى وجاء الآخر او فعل به زعل فلا شيء عليه وهذا ضعيف وباطل فتعجد بعض المتاخرين كان يفدي به ولا أصل له لأن النفس متحرم والسلمون حتى قال صلى الله عليه وسلم كسر عظم مؤمن ميتا ففسره حيا في الإثم لخديث عائشة في سنة المنوعة وخديث حسن والعظم صحيح لغيره هذا يدل على أنه لا تهدر هذه الضربة هم يقولون أنه عندهم قاعدة تقدمت معنا الحياة المستقدرة هم هي كالعدم أو لا وهذه سيأتينا تصفينا إن شاء الله في بعد الزباعش إذا جاء السبع وهجم على الفريسة وأدركتها وهي ترفص فذكيتها فهل الذكاء تنفع أو لا إن قلنا الحياة مستقرة كالعدم لا تنفع لأنه مات ماتت الفريسة بالبقر وهو فعل السبع فهي نيفة وحينئذ تذكيه جاءت في غير حياة مؤثرة وإن قلنا إما ليست كالعدم فإنها تكون مؤثر بناء على ذلك إذا ضربه برضة أنفذت مقافلة ونقول إنها حياة مستقرة كالعدم فإنه لا يؤثر كل ان ليست كالعدم أثر ظاهر السنة فيها شيء يدل على أنها ليست كالعدم إن الحياة مستقرة ليست كالعدم فدت في الحديث عن النبي 17 وأن امرأة كانت ترعى غننها بشذاء سل فجاء الزئد وعدى على شاكل منها فسوفة في الناس ففرط ذئب وقد بقر بطن الشاة خرجت عماء الشاة فكسرت حجرا ودكت الشاة فامرهم من الثلم ان ياكلوا منها بقر البطن يعني مقتل تعلم ان ما يشكك فليس على كل حال فتقرب بطن البهيمه او تربه الخاط الشاء والان ملاحظ يفك بطن الواحد ويخرج لها احشائه وتدبر الجراحات ويرجع كمان إذن معنى ذلك الحديث لا دليل فيه على مسألتنا والذين يقولون أنه لا دليل فيه يعارضون بحديث عدي ابن حافظ رضا رحل وهذا لها نساء الكثيرة الأشبه في حتاب احنا نرى لو ضربت عصورا وهو على فجاء السهم او طلق النار في العصور على وجه الغالب أنه يموت فرفس الأسهور في فقط في النهر ومات فهل هو ميت بالطلق فحلال المذكة أم هو ميت بالخنق فمن خنقة لا يحلل أكلها هذا كله راجع إلى مثلتنا لأن طلق الناري إذا أنفد هذا موحي وقاتل وبعد ذلك الخنق الذي وقع في النهر جاء والروح قد أنفذت يعني ما له من تأثير وكذلك لو ضرب شاثا على جبل ففقطت و ارتطمت للأرض فماته فهل هي مذكة أم هي متربية في ارتطمت للأرض فماته كل هذا طبعا عند العلماء بعض العلماء تكون إذا تعارو حاضر و مبيح رجع للحاضر كل هذا سنقصنا إن شاء الله في كتاب الذكر عندنا هنا ذبح الآدمين إن شاء الله سيأتينا ذبح حراطين ذبح الآدمين هنا إذا أنفذ نقاتها يعني كانت الضربة في مقتل وجاء الآخر وجرحه فلا زالت النفس واقع والأصل يقتضي أنه يضمن وهذا نص عليه غير واحد من الغلماء والأئمة رحمة الله عليهم أجمعين بينا المصلف رحمه الله أن الجماعة يقتلون بالواحد وقلنا أن هذا يشمل الغيلة كما ذكرنا ويشمل الغدر الغدر هو أن يخدع الإنسان بأمان يقولوا ما نفعل لك شيء يخرج معهم فيقول في ما نفعل لك شيء ويتوجد منهم سيعطونهم الأمان والعيادة بالله فيما والفتك وهو الهجوم فيشمل قتل الجماعة غيلة وغدرا وفتكا وصبرا لهدى من ظارج مثل الإنسان المعصور والسجيل يجتمعون ويسلمونه في مكان او في دئر ويحبسونه ويمنعون عن الطعام والشراب يشترك الجميع لهذه الجريمة فهم جماعة قتلوا كل منهم قاتل فكل هذه السور يجب فيها الكفار وتقتل الجماعة بالواحد سواء كانوا اثنين او كان أكثر من اثنين والجمع كما ذكرنا عند العلماء في هذه النسرة إثنان فصائد معنا فإن فقط القود الدولية الواحدة وإن فقط القود طبعا قتل الجماعة الواحد نرد القصاص فيه إلى أهل الميت أولياء المقصود فإن قالوا نريد القصاص قتلوا الجماعة وان قالوا نريد الدية فهل يدفعون اذا كانوا ثلاثة يدفعون ثلاثة ديات ام دية واحدة الجواب يدفعون دية واحدة يشتركون فيها الدم المظهوم دم واحد وليس اكثر من دم واحد نعم أهسان الله عليكم سبيلة الشيخ وارزل لكم المصولة والأجل سبيلة الشيخ يقول الساعين الذين ما يرون شبه العمد في القتل ماذا يسمون القتل بالعفا والصوت أصابكم الله الله الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه وعنا ما بعد فالقتل أولا من ضعفوا تكلموا على الحديث الحديث عندهم فيه ضعف والقتل إذا كان بآلة أذهقت عند المالكية يوجب القفاص وقد ظهرنا أن مذهبا الله عليهم من أقوى المذاهب وحوسة المذاهب بمثالة القتل والقصاص بالقتل وأما بالنسبة للخنفية لل... رحمة الله عليه وسلم مع الجمهور بمثالة التقسيم وزادوا آ... القتل الجاري نجر الخطأ ولكن عندهم لا يكتص بالمثقل لا في بالمثقل الحنفية رحمة الله لا يكتصون بالصوت ولا بالعصر لمن يرونه قتلا بالمثقل وقد تقدمت معنا هذه المثألة ودينا أن القتل بالمثقل يوجب القصاص بحديث أنس الصحيحين عنه رضي الله عنه وارضاه أن امرأة من الأنصار وجد رأسها مرضوضا بين خجرين فقيل لها من فعل بإتهادة فلان فلان حتى ذكروا يهوديا فعشارت بأسها النعم فأخذ اليهودي فأقر وعترص أمر بن جلس سلم أن يربى رأسه بين حجرين هذا عصب عند علماء في قتل الصوت والعفا تبيه العلماء رحمه الله هم لا يرون يقتل بالصوت والعفا ولذلك يحتجون بحديثة لا أنه في قتيله يشدهن عنه قتيل الصوت والعفا على أنه لا يقتص بالمثقل يعني من جلس سلم في قصة من هذين لن يقتص وقد أجدنا عن هذا وبينا أن الصحيح مدد الجمهور رحمة الله عليهم والله تعالى أمن أصابق الله فبيلة في الشيخ ألا يمكن أن يستدل على أنه يأثر جماعة بالواحد بحديث النبي صلى الله عليه وسلم فينما قتل منطفر الراعي وثمن أعينهم أصابق الله يا أخي لا تستدل ولا تترك الأمر للعلماء للجهاب ما شاء القتلة تحتها جهز القرن الرابع عشر وتستدرك على علماء قتل جماعة الواحد قتل الراعي قتل شرابة وقتل شرابة شيء وقتل قتال شيء آخر قتل الشرابة لا يرجع إلى أولياء المخصوب ولذلك برسول ما رجع إلى أولياء الراعي ولا استعدنه بقتل لما يجوز بالإيمان أن يقتل في القصاص إلا بإذن أولياء المخصوب وقتل الشرابة ما يستعدن يقتل لذلك خفض الحرابة أدق ولا يسكد الحرابة ما يستيده إلا العالم الفقيه المتمكن ولا يقدم عليه إلا القاضي الورح الذي يخاف الله عز جل ويتقيه وليس كل شيء حرابة حرابة احتاجنا إلى نظر وخنك لأنه بتى يحكم بكونه موجد للحرابة وآخر حكم الشرابة ومتى لا يحكم فهنا مسألة الرأي نسات شرابة معي واضح من جزاء الذين يحاربون الله ورسوله يسعون في الأرض فسعى أن او أو يسلب أو تقطع أيديهم ورسولهم من خلاله أو ينفر من الأرض فهذا نص جاء في المحاربة كيف جماعة خرجت يعني كيف حاربت هذا راي رسول الله صلى الله عليه وسلم وله ذلة المسلمين وحرمة المسلمين جاءوا في الترية فقتلوا وسملوا عينه والساقوا الإبن فجمعوا بين الجناية على المال والجناية على الروش والجناية على البدن يعني جرائم عظيمة الجناية على الروش بالقتل قتلوا رأي رسول الله سيما والجناية على البدن سملوا عينه يعني التمثيل حتى بجفته وذلك قيل من نبس من سمل أعينهم لأنهم سملوا أعين الراعي والجناية على المال لأنهم سرقوا الإبل فمن هنا انظر كيف جاءت لهم يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم ورجلهم من الشراء ومن هنا مدى بعض السلف أنهم قتلوا وقتلوا وإنهم مثلوا مثل بهم وكان من له نكايه مثل يقطعون الطريق ومن ذلك يمثل حتى يكون ددر من غيره الثالث ان سرقوا قطع سيده ممتعه من خلاء وهذه كل الشمع فيه في من الاقوام من حقل او ضرينا الشك من الراوي وشريح الصحيحان ما بيش هذا قتل حرابه محاربه خرجوا عن جماعه المسلمين في من العصابات المنظمة مثلاً العصابات يجتمع خمسة ستة على إخافة السجر يجتمع خمسة على الهجوم على البقالات تكشيرها إثلاث ما فيها يهجمون على البيوت يهدمون مثلاً على أماكن النشاء وتجمعات النشاء جريمة منظمة جماعة يخططون لذلك ويرتبون ويشغون الضعب في يشون عند و... ينحازون عن جماعه المسلمين شرب الله ورسوله فهذه جريمة يعني حكم خاص في هذه الحاله لو ان هؤلاء الاشخاص من الجماعات جاءوا وقتلوا ثلاثه قطعوا الطريق وقتلوا ثلاثه اوقفوا مثلا حافل في سفر واشهروا السلاح منها وانزلوا من فيها هذه الحرب يجرب ما يجعلون هذا وينزلونهم هذه محاربة إن أخذوا أموالهم لهم شكم إن شفكوا الدماء لهم شكم قال بعض العلماء الحكم للقاضي حتى لو أنهم أنزلوهم بالسلاح والقوة والتهديد أخذوا ما لهم أو لم يأخذوا مجرد الرجل هذا ومجرد إخافة السبل هذه محاربة لأن ما لا يزعنا أخي المشلم هذا فصاروا محاربين يا الطيب لو فرضنا أنهم جاءوا وقتلوا شخصا من المجموعة التي هجموا عليها الشخص الذي قتلوه هم ثلاثة أشخاص عصارهم من ثلاثة أشخاص ضبقت عليه المحاربة الشخص الذي قتلوه افرغ أنه قريب لهم فجاء قريبه وقال أنا عفوك عفوك ما أريد القصاص في هذه الحالة نقول الحق ليس لك هذه محاربة للناه ورسوله تعفوا ما تعفوا هذا لا نريد ما يمنع قتلهم إذا رأى القاضي قتلهم وفي هذه الحالة يفرق بالمثالة الخرابة وبالمثالة القصاص وهنا تكنن في القصاص وهنا تكنن في محاربة سمعي وصيح يعني الإنسان ما يعطي يقرح المسائل طالب علم يتدرج يخطش أدن المواعية. هو شيء يسهم ويصدر ما نحاول أنه يرتق المشكلة بعض المربين بعض الموجهين ما في ترضية الإثمارات وغم مدارس يحدث في الطالب يقول له ما شاء الله عندك طاقات عندك كذا ومن ذلك التشتيح يا أخي لا تشجعه تهورا تشجعه تعقلا قل له أخذ في الله اضبط العلم يرتح الله عليك خذ العلم من سبيله تكون في الأهله الشعر تصدق الشيء المعقول شخصيات 14 قرن والعلماء أذهانهم وأفهامهم إن كانت تحوز كتاب الله عز وجل تعرف كتاب الله كل ثلاث ليالي من جهاد مثل العلم علما وعملا مفتوح عليهم وتناثر بصائر كلهم ما شاء الله نعرف الحديث الايراني بنعلقه بجنائن الواقف والله يفتحين انا ما اقول هذا تهكم انا اقول ان بعض العلماء في بعض القضايا المنهدية يشدد يريد منهجا ينتج الطالب العلم كثانة جرأة عن الاجتهاد وجرأة في استخدام المنصوص والخرف على فهم لا فقط حيث وقف العلماء وتفهم كما فهم العلماء وتفهم الأمر كما أحكمه الشكمة وإلا ذلة القدم وعندها يعظم الندم ولا تخين ساءة من بني نساء للشريعة حساشة لو أن شخصا كان بداية الطلب عنده هذه هذا الضوء أنه يستكشف ويريقى ربما لا يوفق لعالم وضيّن له الخطأ وإلى ذي ما شاء الله يأتي الجديد كل يوم يأتي بالجديد ومن الآثات التي ظرف الأمن اليوم نصلك الجديد ولم يمكن أن يعترف لأحاديثك الدحفظي إلا إذا جاء الجديد ما هو الجديد؟ أن يقول والله عثرت على دليل في هذه الآية لم يستقني لها وهذه الآية وإن قال العلمان ما تدل فما لا تدل ينتبه الإنسان صلاة آخر هذه الأمة مقوم صلاحه بأولها وقديم الإسلام الجديد وجديده قديم لا تعاقب الملوان وتتابع الزمان فهي كلمة الله التامة الكاملة وتحقيقة تامة أنه لا تجمع هذه الأمة على ظلاله وأنه لن يمر قرن من الزمان خال من أهل الحق لذي جئت حقولة الأولين ما عارضوه فمعنى ذلك أنه خال قرد من عرفة الحق ومعنى بالسلم يقول الله تجال طائفة المئمة على الحق ظاهرين فمعنى ذلك أن هذا الفهم الذي بقي في هذه الطائفة هو الذي تفهم به وهو الذي تنظبط به وهو الذي تفعد به في الدنيا والآخرة فعلى طالب العلم أن يكون خريصا على هذا ومما يحيل أول شيء تحرف على أنك تتأدب وتفهم إذا ضبط الذي يقال لك فانت خير وبركة ولا تتتجاوز ذلك إلى الفهم الاشتهاد ليس وقتك وقت الشهاد ولم تعطى آلة الاشتهاد ولم يسوّغ لك شرعاً أن تنظر في آلة آية فتستندق منها حكمة ولذلك انظر هذا حديث وظاهر أنه يدل علاقة من جماعة الواحد لكنه لا يدل ولقال الإنسان بذلالته ضرب النصوص طهما بذعب ولذلك ينبغي لطالب الحلم أن يقوم متقيدا بحاله يعني أنك في الطلب تحرص على جمع العلم وضبط العلم وقراءة الأصول علوم الآلة التي تفهم بها كيف تستمت كيف تستمشج أن تعرض سهنة واستنتاجك أنا لقول أنه بعد ما تنضي فترة طويلة تحصل بها هذا العلم المقروم بعلم السلف رحمه الله منضبط بضواجطه سيفتح الله عليك وهو خير وشاك ومن أخذ من حيث أخذوا وانتهل من حيث امتهلوا ووضع القدم حيث وضعوا فتح عليه كما فتح عليهم وبورك له كما بورك له فالخير الذي بارك الله به الأمة من كتاب الله سنة النبي صلى كما نفع الله به في لسلف هذه الأمة سينفع الله به لخلفها وفضل الله واسع وليس محجرا في بعض العصور وكما قال ابن المنية رحمه الله فمن ظنى أنه محصور في بعض العصور فقد حجر واسعا فضل الله واسع والله يؤتي شكمة من يشاء فإذا بدأت بهذه الخطوات حفظ كتاب الله حفظ سنة النبس سلم فهمت الأحكام وجئت تطلب الشق والأحكام من طالب علم يفهم واستفرقت جهدك كله في حفظ ما يقال لك ووعي ما لك من انتقلت ذلك إلى درجة المقارنة لمن خالفك وما دليله وما خدته وكيف تفهم دليل المخالف وكيف ترد عليه وكيف تقرر دليلك وكيف تشيده بعد هذا يفتح الله عزيزي عليك بدرجة هذه الشهادة ولكن متى حتى يأذن الله ويختف ووخيء الفاتحيين لا تستعدل ولا يغرّك الناس ويقولون أن عندك السهم وعندك الاستنباط أو عندك ملكة أو عندك كذا كل هذا لا يظنينك من الله شيئا فالحق لا يعرف بطيب الكلام ولا بدين الكلام ولا بمدخ المادحين ولا بذخرف المذخرفين ولكنه حق ونور لو أن أهل السماوات والأرض أرادوا أن يأخذوا هذا النور من حيث لن يأدم الله لم يستطيعونه السبيل ولو تكلم من تكلم حتى ولو كتب ولو فعل ما فعل ولو كان البحر يمداد وكتب ما شاء فلن يستطيع أن يجد قوة الحق إلا إذا أعطاه الله وإياه فهذا اللي ينبغي للقالبين لا تستطيع أن تفهم نفسهم وتختم فهما وتصيد الصلاة في فهمه إلا إذا فهمت كفاهم السلف وأختم كلمتي بأن نعرف السلف فلتعلم أن فيهم أقوام منذ نعومة أبثارهم ما اكتحلت عيونهم إلا بكتاب الله والسنة النبي صلى وان تعلم أن فيهم أقواما حفظوا من كتاب الله وسنة الميوز سلم بلالة وتقريرا حتى أصبح الفهم يجري في, في, في أروقهم ودمائهم فتجد الرجل يضبط أمره فما يضبط الواحد من شاتشة الكتاب الناس لا كان عندهم من هذا الشكر وما كان عندهم من هذا العلم منذ نعومة أغثارهم أعرف علماء وأعنى شهد من من خذر قرآنه من سنوات وما عارف اللعب ولا الله ولا نشأ في بطالة ونشأ نشأة صالحة بينة ومثل هذا أكثر توفيقا من الله ولذلك يقولون أوعى القلوب للخير الذي لم يثبت الشر إليه ومن نشأ نشأ صالح يفتح ليدي لله عز وجل ويعطى نور العلم وينفق من الله عز وجل بنا في سبحانه وتعالى كما قال عظائم حظمنا هذا الصغر حجبها الله لنا في الكبر <تصفيق> واعلم أن هذا الشق الذي تدرسه اليوم في نجس واحد في الأسبوع أننا كانوا يجيسون وهذا معروف في كتب التراجم وطبقات الفقهاء كانوا يجيسون من بعد ثلاث الفجر إلى أذان الظهر في نجس الشق وهم لا يتجاوزون الثلاث الأصر والأربع الأصر يقرؤونها ثم يبينون معانيها ثم يضربون الأنفئة عليها حتى إذا فقرت وفهلت قد يأتي لعبارة من العبارات تحتاج واحد من اللغة وتحتاج يعني معاني لغوية تشهد لها فيغوص في بحور اللغة مع اللغة ودلالاتها البلاغية لماذا قال المسمّف هذا ولم يقل هذا وهل هذه العبارة لها نفهوم أو لا نفهوم لها إذا انتهى من فهم العبارة ومعناها الظاهر بعد ذلك في دليلها وهذا الدليل فيما يقرره لك إن كان حديث يحتاج إلى نظر في سنده ونظره في السندي وإن كان حديث يحتاج إلى تقرير وجه دلالة يقرر وجه دلالة وإن كان آية من كتاب الله بيّن لك مطلقها ومقيدها عامة وخاصة فيما هو فيه في كل صهية عامة على هذا من باب العموم وإن كانت وردت خاصة بمفاقة هذه الآية خاصة والذي يقول نصف موضع النجاة نصف الدلالة بعد ما ينتهي من هذا كل سداء المراجعة والآسير يا الله إلى أذان الظهر وهم ما قضوا الوطر من على المسالة هذه أشياء حتى أبركنا بعض مشاركنا رحمة الله عزيز ساروا على هذه الطريقة وستندوا على علماء أجل لا كنا نجس من, من بعد صلاة الفجر إلى الظهر يقول الله بعضهم يقول إني أفطر على ثغرات لأجل أن أتفرق لهذا النجس لا يقوم إلا لقضاء حاجثي والشيخ في كل سرور ونعمة كان العلم جنتهم وسرورهم وأنسهم سلوا به حتى صلت أرواحهم عن ملذات الدنيا وشهواتهم فالعالم جنته في قلبه وليحسب الله يحددوكيش هذا النجس نعم لأنهم يحفظون للأمة فغورا ولو جيد تقرأ كتب الفقهاء ما فيها من الحكم والأحلام والأسرار والفوائد لهاء عقل الإنسان الخارق في العبادات والمعاملات وكل هذا ضبط بفضل الله عز وجل ثم بهؤلاء ثم بعد هذا كله كتب تدور ولا يمكن أن يخرج كتاب إلا إذا كان العالم معروف لأن الكتب كانت عزيزة تنفخ باليد ما كانت مطابع ولا كانت دراهم كل شخص يشتري مطبع يطبع ما شاء ما يمكن أن يكتب مثلا أو يقرر خاصة إذا كان مثلا مذهبية وهذه ميزة المذاهب أنها موثقة محفوظة وجاءت لأيدي أمينة وأيدي تحافظ على هذا التراث يمكن أن يخافظ عليه يعني ينفي عنه الكذر من التأصب وترك النصوص والمصادمة النصوص من أخذ مصفى يدع مصفى فإذا كان طالب العلم فهم منهم السلف ومنهم الماضي وما هذا العلم الذي دين يديه وكيف وصل إليه وكيف أن الله حفظه عندها يقول يا رب الهني خفظ هذا العلم والمحافظة على صواده والعلمي من أهله يحافظ على هذا الشيء أما أن يشتغبوا للإجتهادات انظر الآن طالب الإنت الذي يجرس نجس المنزل يضبط كل كلمة ثم بعد أن يقوم من النجس يذهب ويكتب ما, ما سمع وما وعا ثم يرجع إلى الشريط ويسمع الشريط المرة والمرتين ويكتب ويضبط ثم يجرس يتفكر في هذه النسائل حتى تصلح في قلبه قرار في قلبه حفظة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم علم أن الله أتمنى على هذا النسائل والله ما من كلمة تسمعها في نجس نجس العلم إلا نفض العالم الغبار عن نفسه أي شكم تسمع من حرار الحرام برئت ذنة العالم إذا قال وأصبح في جنتك شئت أو أبي فلذلك نريد الضبط لا نريد الشهاداء خارجة لا نريد الضبط نريد التحصيل نريد الإتقال نريد جهادة طلاب علم كان عندي بالعلم. الحمد لله ان شاء الله موجودون وانزكي مع الله عز وجل ينضبطون في هذا الكلام ويثقون باهل العلم واخذهم وبعد هذا ان شاء الله سيفتح الله الخير فينا سبح الله العظيم رب العافيه الكريم ان يزلق من علم والعمل الصالح أن يجعل من تعلمناه ان الماء خالص اللي ودي كريم نجد ان نكون معهم واخذ الدوانا ان حمد لله رب العالمين